وحدة مني لاثنية نختار مهجة وعيني هذا انت يا ابن الكرار أول بنيني وحدة مني لاثنية نختار مهجة وعيني وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي ايدك ايدك ارفعها وقبل هديتي يا ابني وقبل هد هذا انت يا ابن الكرار هذا انت بني الكرار اول بنين وحده من الاثنين نختار مهجتي وعيني هذا انت هذا فدوه فدوه روح لك ان شاء الله ابو من الاثنين نختار مهجتي وعيني واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي ويا البنين واقبل هديتي سمحي هذا انت يا ابني الكرار أول بنيني وحدة مني لاثنين اختار مهجة وعيني هذا انت يا ابني الكرار أول بنيني ما شاء الله ما شاء الله وحدة مني جاوب جاوب ليش ابني وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني وقبل هدي <متصفح> اي انت يا ابن الكرى اول بنيني وحده من الاثنين نختار موجت وعلي هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين نختار موجت وعلي وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي وقبل ما شاء الله يا ابني وقبل Haza anta, haza anta yabilkara. Awwal وحده من الاثنين نختار موجت وعيني وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي, هديتي يا ابني وقبل هديتي ايه يا اول شبي الليل اربع ايش وابوكي الاسد لازم جار يصوب زي الزقر. يا اول شبي الليل اربع الاشبال وابوكي الاسد لازم يصوب زي الزقر. ورثت مينا الشام او غيرت الابطال ورثت مينا الشام او غيرت الابطال مثلال من يتزم جير امي في <متصفيق> ليلة واما نيت زي مجير تهي يا عباس انطيك هيا انا اميك بحسي انا اخوك اردوسي ضحي لدمك اشتطلب يا عباس انطيك هيا انا اميك يا ناخوك اردوسي ضحيلة دمك واحفظ وسيتي منو يا ابني واحفظ وسيتي واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني اقبل هذا انت يا ابني الكرة هذا انت يا ابني الكرة اول بني فدوة فدوة اروح لك وحدة من الاثنين اختار ها جنجه ها جنجه ابن الكر اول منينه وانت من الاسنين اخلاص وجيت وعادي وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني اقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني بارك الله بيك بي يا علي يا اول شبي الليل اربع الاشبا يا اول شبي الليل اربع الاشبا وابوكل اسد لزم جار زلزال وابو كيل اسد لازم جاء يصب ورثيت منه الشجاعه ورثيت العبتال يا علي يا علي ورثيت اماني تزنجر انتهي الزيجبا تطلب يا عباس انطيك ها يا لمك بحس يا اخو كردصي ضحيله دم ضحيل دمك واحفظ وصيتي يا ابني واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني هذا انت يا ابني الكرار هذا انت يا ابني الكرار اول بني واحدة من الاثنين فدوا فدوا فدو فدو اروح لك هذا انت هذا ان وقبل وقبل هديتي, هديتي, هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني يا علافة صدير مع طلعت وانت وصي يا ويارك يا من للعهد صينت وصي يا ويارك يا من للعهد صينت أخرك يحسين قلبي ويظلي عينت وين ضلي انت ابيك يحسين احب ضو بيك, بيك اما انت ابيك يحسين احب ضو بيك, بيك اما انت يا عهد الوصيه من توفي اصبح فرقاك هين عليا يا ولي ادي سجل بدمع عهد الوصيه من توفي اصبح فرقاك هين عليا تهون رزيتي يا تهون رزيتي وقبل هديتي اقبل هذا انت هذا انت يا ابن الكرار اول بنين واحدة من الاثنين واحدة من الاثنين هذا انت هذا انت يا وقبل, وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي ايو والله وقبل هديتي يا ابني وقبل هدي ايي الى الشاعر الهديب الاستاذ جابر الكاظم اه يا اله فد وصيام يوم قيام ليل العهد صمت وصيّوا ياك يا من للعهد صنت أخوك بيك أما أنت بيك يحسين أحفظه وبيك أما أنت يولي دي سجل بدمعك أهدي الوصية من توفي يصبح فرجعك هين علي يولي دي سجل بدمعك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك حين علي تهون رزيتي يا ابني تهون رزيتي واقبل هديتي نجمي واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي ايديك ايديك هذا انت هذا انت يا ابني الكرار اول بنين واحدة من الاثنين اختار هذا هذا هذا انت ب... ما شاء الله وحده من الاثنين اختار وقبل, وقبل هديتي يا هديتي, هديتي وقبل هديتي يا ابني وقبل... يا علي يا لهفقت سجير ما ضلت هايت سنت أخوك قلبي ويضل يعي ويها ويه قلبي ويضل بيك حسين احفظ بيك امه بيكي حسين أحفظه وبيك أملت يول يدي سجل بدمعك عهد الوصية منتو في يصبح فرقاك هين علي يول يدي سجل بدمعك عهد الوصية منتو في يصبح فرقاك هين علي تهون رزيتي يا ابني تهون واقبل هديتي والله واقبل ما شاء الله فدوا فدوا فدوا فدو اروح لك واقبل ايدك هذا انت يا ابني الكرار تا يا ابني الكرار اول بنين واحدة من الاثنين واحدة من الاثنين اختار موجد وحادي هذا هذا وقبل وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني هلا اي تمشي الضعينه وانت تحديها تكيفل بالعقيله وصير شنو قاليها تگفل بالعقيله صير وعليها جفين الليل انت بيك غطيها جفين الليل انت بيك افطيها هو عاني زيانب وإنت تيحميها ويصبي عاني زيانب وإنت تيحميها أنت الجيف هي العين أحرس نظرها بالمنحار وبالكفين احفظ خدرها انت الجيف هي العين احرس نظرها بالمنحر وبالكفين احفظ خدرها واحرز نيتي يا ابني احرز وقبل هديتي قبل هديتي يا ابني وقبل هديتي هذا انت هذا انت يا الكرار اول بنين وحده من الاثنين اختار وجهتي وعالي هذا هلا هلا, هلا بخدام علي اول <تصفيق> وقبل هديتي يا ابني <تصفيق> واقبل هديتي يا ابني واقبل اي اذا شفت عطش جمرات تيتلف اريدك انت تروي العالم وي الرضع يا ابني يا ابني هذا اف اريجك اي يا رجاع ما تجيب معي وياك وغيرك يطفي النار نار الرزيه طبع الوفا بروحك صار اوضح سجيه ما غيرك يطفي النار نار الرزيه طبع الوفا بروحه قصار اوضح سجيه تعرف سجيتك يا ابني تعرف اي والله اقبل هديتي اقبل هدي ما شاء الله هذا انت هذا ابن الكره من الاثنين ما شاء الله ما شاء الله اترك عليها هذا انت يا ابن الكرفة اول بنيلي واحدة من الاثنين اختار وحدة وحياني واقبل واقبل هديثي يا ابني واقبل هديثي واقبل هديثي يا ابني واقبل هديثي, هديثي, هديثي, هديثي, هديثي ايه اذا شفت العطش جمراتي تلفأ أريدك إن تتيرو وي العيل ويررض أريدك إن تتيرو وي العيل ويررض يا حبيب إذا عاشفت اصح جاي مرات تتلف اريدك انت تروي العال و الري الضاع اخذ جودي السقايه يا وليه النار اطلع اخذ جودي السقايه اذا ما تجيب راك يطفي النار نار الرزيه يا ابني يا ابني طبع الوفى بروحه قصير اوضح سجية بتعرف سجيتي يا وقبل هديه يا ابني الله فدوه فدوه لك ان شاء الله هذا انت يا الكرار هذا انت يا هذا هذا جاي ابن الكرار اول بنين وحده من اللي وقبل وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني وقبل يا ابني احن فض وسايه ب اناكي وبياني يا عباسي حياتي حسين انت يا عباسي بحياتي حسين في حي احفظ Siyah Biyalaki Wubiyani Ahafz Siyah Biyalaki Wubiyani عزيزك خذ عني اذا عناك عزيزك خذ اذا الله واذا كفيان وإذا تشاف <تصفيق> في أن رائد أي خيث تشاف يهون بس توفي وعدك أمرك ويا عمر الله أمره ويا عمرك مرهون هاي أنا بعدك كل شيء الذي يهون بس توفي وعدك عمري ويا عمرك مرهون ها بعدك انطر مني يا ابني وقبل هديتي وقبل ما شاء الله, الله وقبل هذا انت هذا هذا هذا هذا لا تبخل عليها قاضية الحاجات واحدة من الاثنين اختار مجتوعة وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني, ابني وقبل هديتي وقبل خادم خادم خادم وقبل إلى الشاعر الحسيني خادم أهل البيت وخادم العباس وخادم أم البنين جامر الكاظمي أحفظ هالوصاية بيانك وبياني يا والله يا ابني يا ابني يا ابني أحفظ هالوصاية بيانك وبياني يا عباسي حياتي حسينتي حيني يا عباس حياة حسين اه اذا عينك عزيز اه اذا عينك عليك العباس معاد اذا واذا شافيا رايد اي خير شافيا دي واذا شافيا رايد شافيا دي اي كلش اللي ذي تريده يهون بستو في وعدك عمر ويا عمرك مرهون هايانا بعدك انتور منيتي يا وقبل هديتي وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي ايه هذا انت من الاثنين هذا هذا هذا الكرار وقبل وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي ما شاء الله وقبل هديتي يا ابني يا ابني مهين علي أمصابك وفقدك اموت لا اشوفا ين حفر يا الله اموت لا اشوفا ين حفر لي حدك ايش غالي استظار وعزيزي Oh, jdeet widdak, Bess hsishiyan, Bess hsishiyan, Aghila wa aghaz minh indak, Ay, Bess hsishiyan, Aghila wa aghaz minh indak, Shkathur ghali جيت ودتك يا ابني سكزر علي وعزيزه ما جيت ودتك بس حسين اغلى اعز من بس حسين اغلى اعز اتمنى الفين البين ساعة غيابك هي مصابك اتمنى الفين البين ساعة غيابك لكن هي مصابك يهدم لي بيتي يهدم لي بيتي وقبل هديتي يا <تصفيق> ما الله ما الله ما الله حق الحديث هذا انت حق ابن الله اول بنين وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني هذا هذا هلا أهل... هلا يا هل... ساكت وقبل وقبل هديتي يا ابني وقبل هديتي وقبل هديتي يا بني وقبل هديتي, وقبل هديتي, وقبل هديتي, بني وقبل هديتي ايه اللي ريت تقوله قيلت وحيتيتك وحيتيتك كي اللي ريت تقوله ق ماضي الحال مخفي عليك خليت ماضي الحال مخفي عليك خليت ويل ريت ويريت يا عباس جنبك اي ضعنكم بالسلامه يعود ياريت ضعنكم ريت ضعن اللي يعود وترد حرمكم لا ما تردو نردود شحملها ضمكم تحش مسيتي يا ابني تحش مسيت واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني واقبل هذا انت هذا انت يا وحدة من الاثنين عذى عذى وقبل وقبل هديتي يا وقبل هدي ما شاء الله وقبل هديتي يا وقبل هدي يا ابني اللي تريد تقوله جي ويحكيته هلا اي كلي الريت تقولاقيل توحكيته ما ظل حيا لي مني والله هلا ما ظل مخفي عليك خليته وين يا عباس من نيتك ضعنكم بالسلامه